ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان علقة فقلق فسوما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 أمشى جن بتجهه فجعلناه سميعا فجعلناه سميعا بصيرا إن لدينه السبيل إما شاكرا وإما كفرا إن اعتدنا للكافرين سلاسل وأعلالا وسعيلا الأبرار يشربون من كأس كان مزادها كافورا